وش يشمل؟ لا، آدم؟ القرآن والسنة. القرآن والسنة. ما أنزل علينا يشمل القرآن والسنة. والدري ودليل ذلك قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وما أنزل على إبراهيم وإسмаيعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. كم هؤلاء؟ أنت؟ نعم. وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأصباع. طيب. ما أنزل على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء والذي نعرف مما أنزل إليه صحفه. كما ذكر الله في ذلك في موضعين من القرآن في سورة النجم وفي سورة الأعلى فقال تعالى في سورة النجم أم لم ينبأ بما يصح في موسى وإبراهيم الذي وفأ وقال في سورة الأعلى إن هذا لفي الصحف الأولى صح في إبراهيم وموسى هذا ما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إسماعيل لم يصل إلينا كتابه الذي نزل إليه ولم نعرف إلا أنه أنزل إليه ولكن مع هذا يجب علينا أن نؤمن بما أنزل على إسماعيل وإسماعيل هو الولد الأول لإبراهيم وهو أبو العرب وهو الذي صبر ذلك الصبر العظيم حين قال له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فقال هذا الابن الحليم قال يا أباتي افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين ولله دره من ابن ابن لم يبلغ لكنه بلغ معابيه السعي، وهو أشد ما يكون ما تكون النفس تعلق به، لأن الكبير من الأولاد قد زلت النفس عنه، والصغير لم تتعلق به بعد ذلك التعلق، الصغير من يتعلق من يتعلق به الأم، لكن هذا بلغ معابيه السعي في غاية ما يكون من التعلق به. ومع ذلك فإن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام نفذ ما أمره الله به قال الله تعالى وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية لكن أرحم الراحمين سبحانه وتعالى نسخ هذا الأمر حين أسلما وتله للجبيل أسلم يعني استسلم وانقاد لأمر الله وتله على جبيل كابا له على الأرض لألا يرى وجهه حين يذبحه فلما قارب أن يذبحه جاء الفرج من الله عز وجل وهكذا يكون الفرج كلما اشتدت الكرب فانتظر الفرج قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر جسرا ولي يغلب عسر يسر كما قال الله تعالى إنما عسر يسر فإنما عسر يسر الحاصل بس أننا نقول إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إسماعيل هو الأب هو الولد الأكبر لمن لإبراهيم وهو الذبيح بلا شك لأن الله لما ذكر قصة الذبح في سورة صفات قال وبشرناه بإسحاق بعد هذا وبشرناه بإسحاق وأظن أن أملينا عليكم حوالي عشرة أوجه تدل على أن إسحاق على أن إسماعيل هو الذبيح ومنزل على إبراهيم وأسماعيل وإسحاق ذكره بعده للترتيب الزمني والظاهر والله أعلم والترتيب المنزلي وأن إسماعيل أفضل من إسحاق لأن إسماعيل أب لأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان إسحاق أب لأكثر الأنبياء فالأنبياء من ولد إسحاق أكثر من الأنبياء من ولد إسماعيل لكن العبرة بإيش بالأفضلية محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق من إسماعيل من ذرية إسماعيل فالظاهر والعلم عند الله أنه أخره ذكرا لأن إسماعيل أفضل منه وأسبق أفضل منه قدرا وأسبق زمنا وإسحاق ومع ذلك فكل منهم في المرتبة الأولى من مراتب الخلق ومن يطعي الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أسأل الله يا جني من رفقائهم قال عز وجل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب يعقوب ابن إسحاق وهو الملقب بإسرائيل والذي ينسب إليه بني إسرائيل وأخره عن الثل عن اثنين لأنه متأخر عنهما إيش زمناً ويعقوب والأسباط الأسباط جمع سبط وأصل السبط في اللغة ابن البنت ولهذا يقال في الحسن والحسين رضي الله عنهما صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن الابن يسمى حفيدا وجعل لكم من أولادكم بنينا من, من زوجاتكم بنينا وحفدا من نعم من أزواجكم بنينا وحفدا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدا أي أبناء ابن الأسباط الأسباط هو ابن البنت، ولكن من مراد بهم؟ قيل المراد بهم أولاد يعقوب، أولاد يعقوب، وكان أولاد يعقوب اثنين عشر ولدا، ومنهم تفرعت قبائل بني إسرائيل. قال الله تعالى وقطعناهم طعناه مثنتا عشرة أسباطا أمما. السبط في بني إسرائيل. كالعشيرة أو الفخذ أو القبيلة في في العرب فقال بعض أهل العلم إن المراد بالأسباط أولاد يعقوب الاثنى عشر وأنهم أنبياء وقال آخرون بل الأسباط شعوب بني إسرائي شعوب بني إسرائي وأن المراد وما أنزل, وما أنزل بما أنزل على الأسباط أي على أنبياء الأسباط أي على أنبياء الأسباط أي الأنبياء الذين بعثوا في أسباب بني إسرائيل فهذا نقوله القول الأول أن المراد الأسباط من أولاد عقوب وأنهم أنبياء والثاني أن مراد بهم شعوب بني إسرائيل الذين فيهم الأنبياء وعلى هذا فيكون في الآية على هذا التقي على هذا المعنى يكون في الآية تقدير أي وما أنزل على أنبياء الأسباط على أنبياء الأسباط يؤيد القول الأول يؤيد القول الأول أنه لا يحتاج إلى تقدير أنه لا يحتاج إلى تقدير لأن الثاني يحتاج إلى تقدير وإيش تقدير الثاني أنبياء الأسباب وإذا دار الكلام بين أن يكون ذات تقدير أو خاليا منه حمل على الخالي منه لأنه الأصل الأصل عدم التقدير لكن يضعفه أن الأسباط هم أبناء البنات وهنا لا يتناسب مع الآية لأن أولاد يعقوب أحفاد لإسحاق أو أحفاد لإبراهيم وليس أسباطا والقرآن نزل باللغة العربية فيجب أن تحمل الكلمة في القرآن على المعنى اللغوي ما لم تكن حقيقة شرعية تمنع من حمله على المعنى اللغوي فإذا وجد حقيقة شرعية تمنع من حمله على المعنى اللغوي اتبعنا الحقيقة الشرعية كالصلاة مثلا في اللغة الدعاء وفي الشرع هي التعبد لله تعالى بذات الأقوال والفعل المعلومة المفتتحة بالتكفير ومفتتحة بالتسليم طيب يضعفه كذلك أنه لم يقم دليل على نبوة أولاد يعقوب إلا يوسف يوسف من الأنبياء لا شك أما أولاده الآخرون الإحدى عشرة فإنه لم يقم دليل على كل واحد منهم بخصوصه أنه نبي والنبوة وصف عظيم يحتاج إلى إيش إلى بينة ودليل وبرهان تدل على نبوة على أن هذا الشخص متصب بها ثم يضعف أمر ثالث وهو فعل أبناء عقوب بأخيهم يوسف وما حصل منهم من الكذب حيث جاءوا على قميص بدم كذب وقالوا إن ذهبنا السبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب ثم اتهامهم لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين المهم أن هناك قراء تدل على ضعف أن يكون المراد بالأسباط أو لا دعق ويخرج منهم يوسف لدلالة الكتاب والسنة على أنه نبي طيب إذا يترجح إيش؟ القول الثاني أن المراد بالأصباط الشعوب يعني وما أنزل على الأصباط بواسطة أنبيائهم لأن المنزل على أنبيائهم منزل عليهم فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا واحد نقول نحن للكفار ال... طيب إذن يكون هذا القول هو المعتمد أن المراد بالأصباط أي شعوب بني إسرائيل والمنزل عليهم يكون بواسطة من أنبيائهم وإن شئت فقل في الآية حذف دل عليه السياق ويكون التقدير وما أنزل على أنبياء الأصباط طيب وما أُوتِيَ موسى وعيسى وما أُوتِيَ موسى وعيسى العدول عن التعبير بالإنزال إلى الإيتاء قد يتسائل السائل عنه أو قد يسأل السائل عنه لماذا قال وما أُوتِيَ موسى وعيسى والنبيون ولم يقل وما أنزل على موسى وعيسى والنبيين فقال بعض بعضهم لأن ناوتيه موسى وعيسى نوعان وحي وآيات كونية محسوسة بقي ذكرها إلى نزول القرآن الكريم ومعروم أن الوحي يسمى إيتاء قال الله تعالى وعثيناه موسى الكتاب وجعلناه هدل ابن إسرائيل والآيات المؤيدة للرسالة هي أيضا إيتاء ما هي وحي آخر إيتاء إي فقول ما أوتي موسى يشمل ما نزل من الوحي وما حصل من, من الآيات وذكر هذا لأن ذكر الآيات والعلم بها بقي إلى نزول القرآن الكريم ما أوتي موسى وحي وآيات أما الوحي فالتوراة التي هي أفضل كتاب بعد القرآن وأشمل كتاب وأعم كتاب وأهدى كتاب بعد القرآن قل فاته بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه فقرنا الله مع القرآن هذه التوراة نزلت على موسى وهذا إيتاء الوحي إيتاء الوحي. أما إيتاء الآيات فمن أعظم ما حصل له العصا واليد، العصا واليد، العصا حصل فيه ثلاث آيات عظيمة، ألقاه على صحر صحرت عالم العون، فالتهم جميع حبالهم وعصيهم التهمها التهمها وهي ثعبان وال والحبال والعصي قد ملأت الأرض ومع ذلك هذا الثعبان يأكلها وليد رأي تذهب لأنها أكبر من حجما ولكن مع ذلك قدرة الله عز وجل فوق كل شيء ولم يتماسك السحرة لما رأوا هذه الآية العظيمة الآية العظيمة حتى إيش حتى خروا ساجدين سجدوا ألقي السحر ساجدين شوف كلمة ألقي كأنهم جاءوا من غير عقل سجدوا من... كأنهم سجدوا من غير عقل لقوة ما ورد على قلوبهم من الآيات التي يعرفون أنها ليس السحرا والآية الثانية لهذا العصاء أنه ضرب به البحر فانفلق صار اثني عشر طريقا بين كل طريق وآخر كتل من الماء كأنها جبال كل جبل كالتود العظيم وقد ذكر بعض العلماء أن الله جعل في هذا الماء فرجا فرجا من أجل أن يطمئن الناس بعضهم إلى بعض يشاهد بعضهم بعضا من هذه الفرج فرج في الماء كأنه مسلح هذا الماء الذائب الماء كأنه مسلح وبلحظة يضرب لهم طريقا في البحر يبسا يعني لو اجتمعت نيران الدنيا كلها توبس أرض, أرض البحر في هذه اللحظة ما تمك أو رياح الأرض كلها المخترعات ما تمكنت لكن قدرة من يقول للشيء يكون فيكون جعلت هذا أمرا إيش أمرا ممكنا واقعا الثالث من الآيات العظيمة في هذا العصر أنهم إذا استسقوا يعني حصل عليهم نقص في الماء ضرب موسى الحجر بهذا العصى فتفجأ 12 عينا كل عين لسبت من أسباط بني إسرائيل حتى لا يقع النزاع بينهم والمزاحمة والمشاقة هذه من, من الآيات التي أوتيها موسى صلى الله عليه وسلم أما عيسى فأوتي أيضا وحيا وآيات ما هو الوحي الإنجيل الإنجيل الذي كان متمما للتوراة متمما للتوراة ومبنيا عليها وآيات حسية منها أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويخرجهم من القبور ويخلق من الطين كهج الطيب فينفخ فيه فيكون طيرا يطير طيرا يطير قال تعالى فأنفخ فيه فيكون طيرا وفي قراءة طائرا والفائدة من القراءتين أن أنه يكون طيرا ويطير إذ قد يكون الشيء على حيات الطير لكن ما يطير وقد يطير وليس في كالطائرة مثلا لكن هذا يكون طائراً يطير، يخلق بإذن الله شيئاً على صورة الطير، والتصوير هنا جائز ولا غير جائز؟ ليش؟ لأنه بأمر الله، والأصل في الطاعة أمر الله. أمر الله الملائكة أن يسجدوا لأدم، فسجدوا، فكان سجودهم طاعة. وأمر الله إبراهيم أن يقتل ابنه، فامتثل، فكان امتثاله لهذا الأمر. طاعة المهم طاعة الله إذا أمر بأي شيء فامتثال هذا أمر طاعة وإن كان في في آل آخر سوف يكون شركا مثلا أو كبيرا من كبار الذنوب طيب يبرئ الأكمه والأبرص من هو الأكمه الذي يخلق بلا عي ممسوح العي يبرئه يحيي الموتى، يقف على الميت جثة فيحيا يقول له كلمة فيحيى أبلغ من هذا يخرج الموتى من القبور يقف على القبر ويكلم صاحب القبر ويقوم صاحب القبر حياً يخرج من القبر من هي هذه الآية من آيات الله من أعظم الآيات هذه من أعظم الآيات الدالة على كمال قدرة الله وعلى إمكان البعث كان البعث يوم القيامة يخرج الناس من قبورهم بزجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هذه الزجرة يتريث المراد بها أو لا يتريث يتريث المراد ولا لا ما بالكم ما فهمتم الكلام لا تريث ولهذا قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم والأخ هداية الله يعرف أن إذا تدل على المفاجئة في الحال وقال تعالى في في سورة القمر كلمة عامة في كل مأموراته وما أمرنا إلا واحدة إيش أحمد ها لا تصحيح وما أمرنا إلا واحدة إيش كلمح بالبصر لمح البصر ما يعني يضرب به المثل بالسرعة واحدة فقط إذا أمر الله بالشيء أمرا واحدا كن فيكون كلمح البصر سبحان الله إذن هذه الآيات التي أعطيها موسى عيسى فيها دليل على إمكان البعث ولا لا طيب وما موسى وعيسى والنبيون من ربهم لما جاء الجمع والنبيون دون التخصيص جاء الإيتاء دون الإنزال من أجل أن يشمل الآيات التي قد يكون أعطيها بعض النبيين فجاءت والنبيون من ربهم عطفا على موسى وعيسى كما جاء ذلك في سورة البقرة، وما أُوتِي النبيون من ربهم، والنبيون المراد بهم الرسل، المراد بالنبيين هنا الرسل، وكل من وصف بالنبوة في القرآن فإنه رسول، وكل من ذكر في القرآن فإنه رسول، لقول الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك. ومنهم من لم نقصص عليه إذا فكل من قص الله علينا في القرآن فهو رسول وإن كان لم يوصف في القرآن إلا بالنبوة لكنه رسول بدليل هذه الآية لا نفر نعم. آمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوت موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق نحن بين أحد منهم كل هؤلاء نؤمنوا بهم على سبيل السواء بدون تفريق لكن يرد إشكال وهو أن الإيمان بهؤلاء هل هو إيمان مجمل أو مفصل الجواب إيمان مجمل لكن لكن كل ما صح أنهم أخبروا به وجب علينا الإيمان به كل ما صح عنهم أنهم أخبروا به وجب علينا الإيمان به ولو تفصيلا هذا في الأخبار لكن في الأحكام لا الأحكام لا نتبع إلا ما حكمت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما حكمت به الشريعة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو فهو المكلف فهو الذي كلفنا به واجب علينا اتباعه كما قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله عليكم جميعا الذي له ملك السماوات, لا إله ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه فالاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم أما الإيمان فهو عام لجميع الرسل بدون تفريق فإذا صح عن موسى أنه أخبر بخبر يتعلق بالله أو بخبر يتعلق بيوم القيامة أو بالجنة أو بالنار واجب علينا أن نؤمن به لكن متى إذا صح إذا صح أما ما يروى من الإسرائيليات قد يكون صحيحًا وقد لا يكون. طيب وأعلم أن شريعتنا بالنسبة للأحكام أن شريعتنا في الأحكام بالنسبة لمن سبق على ثلاثة أقسام. شريعتنا في الأحكام بالنسبة لمن سبق على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما وردت شر ما وردت شريعتنا بخلافه. فهذه ها؟ لا نعمل بها لأن شريعتنا ناسخة لجميع الأدياء فلا نعمل مثال ذلك القصاص القصاص في النفس والأطراف كان في التوراة ها؟ واجبا مفروضا ما في عفو لكن في الشريعة الإسلامية كان مخيرا فيه فهل نتبع التوراة أو نتبع القرآن القرآن وما ورد شرعنا بوفاقه ما ورد شرعنا بوفاقه فإنه فإننا نعمل به اتباعا لشريعتنا المصدقة لما سبق من الشرائع ولا نخالفه وهذا كثير مثل الطيبات حل الله الطيبات لنا ولغيرنا لكن حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات بسبب ظلمه. طيب القسم الثالث ما لم يرد في شرعنا في ما لم يرد في شرعنا له وفاق ولا خلاف. فما الحكم فيه؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم وبحثه موجود في أصول الفقه. فمن العلم من قال إنه شرع لنا ومنهم من قال إنه ليس بشر، والصحيح أنه شرع لنا لدلالة شرعنا عليه. قال الله تعالى ولئيك الذين هدى الله فبهداهم ارتدي. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك. وقال تعالى لقد كان في قصص عبرة لأولئة الباب وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يسند الحكم إلى أنه فعله أخي فلان من الأنبياء وما أشبه ذلك والمعنى يقتضي ذلك أيضا لأنه لولا أن لنا فائدة من قصص الأنبياء السابقين ومن الفوائد أن نعتبر ونعمل بما عملوا لم يكن لذكر هذه القصص شيء من الفائدة كثير طيب وقوله لا نفرق بين أحد منهم في إيش في الإيمان في الإيمان بأنهم رسل صادقون فيما أخبروا به واجب اتباعهم فيما أمروا به أو نه عنه لكن بالنسبة لنا لا يجب علينا متابعته بالأحكام على التفصيل الذي سمعتم قال ونحن له مسلمون لمن الضمير يعود على الله قل آمنا بالله لأنه الأصل في سياق هذا الكلام إن كل اللي بعدها معطوف عليها اللي بعدها كل كل ما طبعنا عليها فلو قال قائل لماذا لا لم تجعل الضمير يعود على قوله أحد لا نفرق بين أحد منهم لأنه أقرب مذكور أي ونحن لهذا الأحد مسلمون قلنا لا استقيم الكلام لأن أصل الكلام مداره على أول جملة فيه آمنا بالله فيكون المراد فيكون مرجع الضمير في قوله ونحن له الله عز وجل يعني ونحن لله مسلمون أي مستسلمون ظاهرا وباطنا بالقلب واللسان والجوارح ونعم الله عز وجل المستسلم له لأن من لم يستسلم لله استسلم لغيره ولا بد انتبه لهذه القاعدة مفيدة من لم يستسلم لله استسلم لغيره ولا بد إما أن تستسلم لله وتنقاد لأمره وإلا فإنك سوف تستسلم لهواك وتنقاد لهواك وهواك تابع لمن للشيطان فتكون مستسلما للشيطان لأن كل إنسان لا بد له من إراده وهم ما في أحد يخل من إراده أبدا كل له إراده فإما أن تكون مر يكون مرادك مرضات مرضات الله عز وجل فتستسلم له أو مرضات نفسك فتستسلم <تصفيق> للهوى والشيطان طيب وقول نحن له مسلمون قدم المتعلق على المتعلق هي الحصر يعني ونحن له لا لغيره مسلم ولهذا ولهذا نقول إن المؤمن إذا تعارض عنده أمر الله وأمر الخلق ماذا يقدم؟ ها؟ يقدم أمر الله مهما كان الآمر حتى أبوك أمك لو أمرتك بخلاف أمر الله فقدم أمر الله لو قال لك لو قالت لك أمك يبني لا تخرج لصلاة الفجر لا تخرج فلمست البعيد ويخشى عليك من كلب وإذا كان ليلة إذا كانت ليلة ظلماء وفيها مطر قالت رخش عليك من الوحل والمطر يبلل ثيابك ويكون فيه برد عليك اجلس ولكن قد نقول هذا لها لكلامها وجه لأن الوحل والمطر من الأعذار المبيحة للصلاة لترك صلاة الجماعة لكن لنفذ أن المسألة لا فيها عذر قالت يا ابني لا تذهب للمسجر هل تطع لا ما تطع قال أبوه يا بني لا تطلب العلم لا تطلب العلم تذهب تطلب العلم ثم باكر تأتينا مشددا علينا اخرجوا هذا من البيت ادخل هذا في البيت نعم وهكذا خلنا نسريح وياك، ونكون سلميين ولا تطلب العن فهل هل الإنسان يمتذي الأمرأة به في هذا الحال لا من أحسن ما رأيت في هذا الموضوع لأنه مثلا تشكل على طالب العن وعلى غير طالب العن هل يطيروا أباثي مثل هذه الأمور أو لا يقول الشيخ الأسلام رحمه الله إنه لا تجب طاعة الولدين في أمر ينفعك ينفع ينفع لابن ولا يضرهما هذا جيد كلام جيد لو يكتب بمع الذهب كل شيء ينفعك ولا يضر والديك نعم فإنه لا تجب طاعتهم فيه فإذا طلبت العلم هل يضر والدك أبدا ما يضره ينفعك ينفعه ولا يرد على هذا مسألة الجهاد أن بر الوالدين أفضل من الجهاد لأن الجهاد فيه تعريض للنفس بالقتل بالقتل والقتل يقلق راحة الوالدين يقلق الراحة الأم ما تنام بالليل ولا بالنهار بعض النساء ما تصبر ولهذا يتحايل بعض الناس اللي يقول يهد الجهاد يقول ابراح سافر لمدة أيام وأرجع ثم يسافر وقد لا يرجع يخدع فالمهم أنه, أنه يجاب عن مسجد الجهاد بهذا الجواب طيب وقوله ونحن له مسلمون قلنا مستسلمون شرعا أو قدرا شرعا وقدرا لكن الاستسلام القدري لا مدح فيه، لأنه سيكون سواء قلته أم لم تقله الاستسلام القدري يعني كون الإنسان لا يتمكن من الخلاص من قدر الله هذا أمر سيكون ولا يمجح عليه المرض يعني لو أن واحد يصيبه مصيبة يقول والله هذا استسلم لقضاء الله ولم يمنع هذه المصيبة ما شاء الله عليه صح نعم ليش؟ لأن هذا أمر قهري فلا يحمد عليه الإنسان نعم يحمد على الصبر عليها لأن الصبر على النصائب استسلام شرعي هنا. كل الله نعم, نعم. آية حسية. آية حسية. ما أوتي من الآيات حسية آيات حسية ما من نعم إبراهيم خلنا إلا لكن النار كانت تخلصا من من من الشره أو العداء، مهني أتبات الرسالة للتخلص منه، نعم؟, نعم. هذه آيات، سألسة. أقول هذه آيات، ولا حتى في القرآن، ثم إنكم بعد ذلك لم يتوث، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إيه؟ أنا أقول لك هذا مستثنى هذا لأنه آية أنت قلت إن الآحاد دلت على أنه ما يبعث الناس لليوم القيامة أقول حتى القرآن يدل على أن الناس لا يبعثون إلا يوم القيامة لكن هذه تعتبر الآيات إيه نعم نعم يلا محمد ما وجه تفاوض القرآن على القرآن الكريم معناه قائد الله شيخ الله التفاضل بين الوحي ليس باعتبار المتكلم به أو منزله فهو بهذا المعنى لا يتفاضل لأن المتكلم واحد لكن يتفاضل باعتبار معناه وفائدته ومنفعة للخلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 أقسم أنومن الله من الشيطان الرجيم أظن أننا لم نأخذ الفوائد في الاعتلولة الأخير. صحيح. طيب من, قل من قوله قل آمن قال الله تعالى قل آمنا بالله وما مُزِلَ إلَيْنَا إلَى أَخِرِهِ في هذه الآية وجود الإقرار بالإيمان باللسان كما هو واجب من القلب لأن قوله قل يعني باللسان المعبر عن ما في القلب ومن فوائدها أن, أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة بقول قل آمنا ولم يقول قل آمنت فهذا له وللأمة ومنها أن الإيمان بالله هو أصل كل شيء مقدم على كل شيء بقوله آمنا بالله وجعل ما بعده معطوفا عليه ومن فوائدها أن وجوب الإيمان بما أنزل علينا والإيمان بما أنزل علينا وهو القرآن يجب الإيمان به تصديقا بالخبر وامتثالا للأمر واجتنابا للنهي لأنه شريع ومنهاج لنا ومن فوائدها وجوب الإيمان بما أنزل على الرسل السابقين بقوله وما أنزل على إبراهيم إلى آخر ولكن الإيمان بما أنزل عليهم هو التصديق بما جاءت به هذه الكتب من الأخبار وأما الأحكام فإنما خالف شرعنا لا لا ليس شرعاً لنا بالاتفاق وما وافق شرعنا فهو شرع لنا بالاتفاق لثبوته بشرعنا وما لا هذا ولا هذا ففيه خلاف بين العلماء والصحيح أنه شرع لنا ومن فوائد هذه الآية ثبوت نبوة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب يقوله ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن فائد هذه الآية وجوب الإيمان بالأسباط وقد سبق لنا أن القول الراجح أن المراد بهم شعوب, شعوب بني إسرائيل أي ما أنزل عليهم بواسطة رسلهم طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا موجوب الإيمان بما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم من الآيات الكونية التي يسميها بعض العلماء المعجزات ومن الآيات الشرعية التي هي الشريعة التي يمشي عليها هؤلاء فنؤمن بما أوتي لكن العمل بالشرعية السابق عرفتم حكمه ومن فوائدها ثبوت نبوة موسى وعيسى لقوله وما أوتي موسى وعيسى ومن فوائد, فوائد الآية الكريمة أنه يجب علينا أن نؤمن بكل الأنبياء جمالا لأنه خصص ثم عمل عم عم عم. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا الدين الإسلامي ليس فيه عصبية ولا يجوز أن يتخذ الإنسان منه عصبية لقوله لا نفرق بين أحد منهم بخلاف ما يسلكه بنو إسرائيل حيث لا يؤمنون إلا بما جاء عن, عن أنبيائهم فقط أما هذا الدين الإسلامي فلا لا نفرق بين أحد منهم كلهم عندنا رسول الله لكن نفرق في العبادات لا نتعبد إلا بما أمرنا بالتعبد به ويذكر أن شخصا حاج عالما من علماء المسلمين فقال له لماذا تجيزون لأنفسكم أن تتزوجوا ببناتنا ولا تجيزون لنا أن نتزوج ببناتكم فقال له العالم لأننا نؤمن برسولكم ولا تؤمنون برسولنا فألقمه حجر, ألقمه حجر طيب قال ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الاستسلام لله عز وجل وحده لقوله ونحن له مسلمون وجه التخصيص فهد، وش وجه التخصيص إيش تخصي؟ وين تخصيصه؟ <تصفيق> قدم المتعلق على المتعلق والمتعلق معمول للمتعلق وتقيم المعمول يفيد الحصل طيب إذا في قوله ونحن المخلصون فائدتان إخلاص الإسلام لله ووجوب الإسلام له طيب من فوائد هذه الآلات الكريمة اللا نستسلم لأحد استسلاما يخالف الاستسلام لله وجه الدلالة أن هذا هو فائد في الاختصاص ألا نستسلم لأحد إلا لله فإذا جاءنا أمر من مخلوق يخالف أمر الله فإننا لا نستسلم له لأننا لو استسلمنا له لم نكن أخلصنا الاستسلام لله عز وجل واضح طيب ومن فائدة هذه الجملة أنه ينبغي للإسلام أن... أنه ينبغي للإنسان أن يشعر في كل حياته العملية قولا كان توفيعا أو تركا أنه مستسلم لله حتى يستفيد من العمل عندما أتوضى أشعر بأنني أنفذ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هل أن هل أنت أيها المسلم تستشعر هذا نعم الله أعلم لكنه يغيب عن كثير من الناس هذا الأمر ما تس ما يشعر الإنسان حينما يتوضى يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل إليه أنه يمتثل أمر الله أبدا ولذلك أنا أقول ينبغي أن تشعر في هذه الحال أمرين امتثال عمر الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تشعر وأنت تغسل وجهك كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك يغسل وجهه لتكون منتبعا له وكذلك نقول في الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها المهم أن, نستشعر أو أن نشعر أنفسنا بأننا نفعل ذلك امتثالا لأمر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نحقق شرطي العبادة في كل عمل ثم قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا من شرطية وما أقربنا من من الشرطية لكن يبتغي خرجت عما يظهر من الإعراب لأنها لم تجزم بالسكون يبتغي اللي عندي مكسوره هذه مجزومه بإيش؟ في ايش بحذف حرف العله الياء بحذف الياء لان اصلها يبتغي يبتغي طيب وقوله من يبتغ غير الاسلام دينا غير مفعول يبتغي قد تكون يعني يصح أن تكون مرحونا ثانيا أي من يطلبه دينا وأن تكون تمييزا لغير المبهمة لأن غير مبهم اسم مبهم طيب على كل حال يبتغي بمعنى يطلب وقول غير الإسلام المراد الإسلام هنا الإسلام الخاص وهو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان الإسلام في الأصل يطلق على الاستسلام لله في كل زمان ومكان كما تعرفون ما ذكر الله عن الأنبياء السابقين أنهم يطلقون الإسلام قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين والآيات في هذا الكثير أن الرسل وأتباعهم مسلمون لكن هذا الإسلام العام أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فكل ما يسمى إسلاما فهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقط إلا غير الإسلام أي إيش غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأننا نقول المراد بالإسلام هنا إيش؟ الإسلام الخاص الذي هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم دينا أي عملا يدين به لله ويرجو أن يدان به بالثواب من عند الله لأن الدين يطلق على العمل وعلى الجزاء ففي قوله تعالى لكم دينكم ولي دين المراد به العمل. العمل وفي قوله و... وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين الجزاء وفي قوله هنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا المراد به عمل. عمل. العمل طيب لكن الدين لا يكون إلا في عمل يرجو الإنسان ثوابه يعني يرجو أن يدان به ولهذا يقال كما تدين تدان, تدان. وقوله فلن يقبل منه ألف نقول في إعرابها حسب ما مر علينا في الليلة الماضية إيش رابطة لجواب هل إنس كده وبما وقد وبلا, وبلا. وبالتنفس هادلا ألف رابطة للجواب فلن يقبل منه فلن يقبل أي ذلك الدين وقوله فلن يقبل لم يقل فلن يقبل الله قال فلن يقبل منه ليعم الرفض والرد من الله عز وجل ومن الرسول ومن المسلمين ولهذا لا يجوز للمسلمين أن يقروا أحدا على دين خلاف شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز لهم ذلك لا يقبل منه وقوله فلن يقبل من المراد بالقبول هنا قبول التمام ولا قبول الصحة قبول الصحة ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن أبي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود فمن دان بغير الإسلام سواء في الأصل أو في الفرع فإن فإن دينه هذا مردود ومفوه فلا يقبل منه طيب وهل يعطى ثوابا في الآخرة على عمله لا ولهذا قال وهو في الآخرة من الخاسرين وهذه والله هي الخسارة العظيمة أن يعيش الدنيا أن يعيش الإنسان في الدنيا ما شاء الله يعيش ثم لا يكتسب ما ينفعه في الآخر إذا قدم على ربه لم يجد شيئا كما قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة تعرفون السراب بالقيعة؟ القيعة يعني الأرض المستوية الواسعة هذه الأرض إذا كان في في شدة الحر يتراءى للإنسان من بعيد أن فيها ماء السراب يسم يسمى السراب فإذا جاء إنسان غمّاه ووجد هذا السراب الذي كأنه ماء بحر فرح فرح وأصر عليه حتى إذا جاء لم يجده شيئا. فصارت خيبة الأمل بعد قوة الرجاء وهذا أشد ما يكون حصرة على الإنسان أن تكون خيبة, رجائه عند خيبة أمله عند قوة رجائه لأن الإنسان لم لو لم يرجو من الأصل ما هم لكن مشكل كونه يرجو ثم ينتكس هذا يكون أشد من الله العافية حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. كل من لم يدم بالإسلام فإنه في الآخرة خاسر. وقدمنا إمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله وهو في الآخرة من الخاسرين يشمل خسارة النفس وخسارة المال وخسارة الأهل. أما خسارة النفس فإنه لن يستفيد من عمله شيئا. وعما خسرت المال فإنه لو أنفق ماله كله فيما ينفع الخلق لم ينتفع به في الآخرة يعني لو أصلح الطرق وبنى المساجد وبنى المدارس فإنه لا ينفع وأظنكم لا تتوقعون أن يكون هذا من الكافر الصريح أن يبني المساجد والمدارس لكن يكون من الكافر المرتد فرجل مثل لا يصلي لكنه صاحب خير يبني المساجد ويبني المدارس ويصلح الطرق ويطعم المساكين لكن لا يصلي هل ينتفع بشيء من هذا العمل لا, لا لأنه كافر والكافر لن ينفعه عمله يوم القيامة أبدا ثم قال كيف نقف على ذي؟ طيب ما كمل المال طيب خسارة المال وما أذكرناها الآن؟ أنه إذا أنفق لم ينتفع بشيء. خسارة الأهل أيضاً أنهم لأنهم لا ينتفعوا بهم في الدنيا. لو دعوا له لم ينتفع بذلك. لو دعوا له لن ينتفع بذلك لأن الله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ولا انتفعون بالدعاء كذلك في الآخرة لا ينتفعون بأهليهم لأن كل واحد منفصل عن الآخر في نار جهنم بخلاف المؤمنين فإن الله يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهيم لو كان لك ذرية تكون في الدرجة الخامسة وأنت في الدرجة السابعة ترقى الذرية من الخامسة إلى السابعة ولا تنقص أنت شيئا لا يقال انزل درجة وهم يقعون درجة وتكونون في أيها في السادسة الذرية في الخامسة والآباء في السابعة ترقى الذرية من الخامسة إلى السابعة ترقى الذرية من الخامسة إلى السابعة ولا تنزل الآباء من السابعة إلى السادسة يعني لو قال القائل هذا درجة وهذا ينزل درجة هذا العدل لكن نقول أن الله يعامل بالفضل عز وجل ولهذا قال وما ألتناهم لأنه ربما يتوهم متوهم أنه إذا رقت الذرية نقص ثواب العباء فقال وما ألتناهم من عملهم من شيء لماذا كل امرئ بما كسب رهين ولو أن نزلنا الآباء ما صار العامل رهينا بما كسب إنا. نعم اذا كان قادرا حجر ماء وزاني مساء نعم هل الثاني سواء ولا خفيف هما ليسا سواء بنص القران نعم قال الله تعالى الف لام م غلبت الروم في اهل الأرض وهم من بعد غالبهم سيغلبون في برسيل لله الله من قبل ومن بعد ويوم إذن يفرح المؤمنون بنصر الله نصر الكافر على كافر ففرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس لأن الروم أقل خطرا على الإسلام من من الفرس ولأن الروم أهل كتاب والفرس عبد رتنار ليس ليس أهل كتاب فلذلك بين الله عز وجل المؤمنين يفرحون بنصر الله الروم على الفرس. ينتفعون من هذا قرح المؤمنين، لكنهم يعني ينتفع هذا، يعني في الآخرة لا أبداً، لكن الآخرة الكفار درج دركات. لنا كنا الإسلام بعد محمد فهو إذا أطلق الإسلام هو دين الإسلام نديله عبيد محمد نعم. الله سبحانه وتعالى قال في سورة أن إبراهيم سماك المسلمين. المسلمين من اللي سماه إبراهيم أو أو الله الله سبحانه <تصفيق> إن كان كنالا ما جس كأي سماه لأن الله قال لأن إبراهيم واسماعيل قال ربنا وابعث فيهم رسولا منه Jätse hajmeytyk, voi opettaa heihin pimeyden ja sekin. Voi, jos he ovat samanlaisia kuin Käyvä yhdistää ihmiset, jotka ovat uskonneen jälkeen katoaneet, ja todistavat, että he ovat oikeassa. Jumala yhdistää ihmiset, jotka ovat uskonneen jälkeen katoaneet, ja todistavat, että خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصفوا فإن الله أفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وماتوا وهم, وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَمْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ لَهَبًا وَلَوْ اِذْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ أعوذنا الله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وَمِنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يقبل منه. هذه الجملة جملة إيشي؟ جملة الشرطية أين فعل الشرط وجوابه جملة فلن يقبل منه جملة يقبل منه لماذا اقترن بالفايع رشيد لأن جواب الشرط لن مصدر بلن وإذا صدر بلن وجب نعم قوله هو في الآخرة من الخاسرين الواه هنا. إيه مش عاطفة ولا للمعية ولا السنافية ولا هذا مقصود سنافية حارية لا ما أصيح. يستحفلي يقبل منه والحال إنه في الآخرة مخاصم ما يستقيم، نعم. إما السنفية هو الاعطفة، فليقبل منه وهو في الآخرة تكون عاط معطوفة على جواب الشرط، يعني ومن جابت غير الإسلام دينا، فإنه يترتب على ذلك شيئين، شيئ الأول والثاني أنه خاسر في الآخرة لأن يعمل عمل لا ينفعه. <تصفيق> هذا له اظن ايف واحد اللي قراني نعم نعم الفوائد وش قلنا عليه؟ ما يعني باقي شيء؟ ما اخذنا غير الاسلام ما قبل ما اخذ طيب زين هذه نخليها للبعد قال نعم. الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانه كيف استفهام بمعنى الاستبعاد، أي يبعد جدا إن لم يمتنع أن يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم يعني ارتدوا بعد أن آمنوا وعرفوا الحق فإن هدايتهم بعيدة وذلك لأن من عرف الحق ثم ارتد عنه فهو أعظم جرما مما لم يعرف الحق ولم يدخل فيه وبقي على كفره ولهذا نقول الكافر المرتد أعظم من الكافر الأصلي لا في الدنيا ولا في الآخرة ففي الدنيا يترك الكافر الأصلي على دينه ولا يجبر عليه ولا يجبر على تركه لكن المرتد لا يقر على ردته بل يجبر على أن يعود إلى الإسلام أو يقتل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فالله عز وجل يقول يبعد أن يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه أما من كانوا على الكفر أصلا فما أكثر الذين اهتدوا بعد أن كانوا على الكفر وشهدوا أن الرسول حق الرسول هنا أل للعهد الذهني لأنه لم يسبق له ذكر لكنه معلوم ذهنا وبالمناسبة نقول إن آل تنقسم إلى ثلاثة أقسام للعهد الذهني والعهد الذكري والعهد الحضوري ثلاثة أقسام فالعهد الذكري أن تكون داخلة على ما سبق ذكره والعهد الحضوري أن تكون داخلة على شيء حاضر، والعهد الذهني أن تكون داخلة على شيء معلوم في الذهن. فمثلا قوله تعالى وشهدوا أن الرسول حق. المراد به الرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لأن قوله كيف أتى الله قوما كفر بدعاستامهم معناها أنه يتوقع أن يهدونه وهذا لا يمكن بعد نزول القرآن إلا أن يكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتقول مثلا وأنت في البلد جاء القاضي أي قاضي هو؟ قاضي البلد المعروف طيب العهد الذكري أن تدخل على ما سبق ذكره على شيء قد سبق ذكره مثل قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول من المراد بالرسول الأول الرسول الأول اللي أرسله إلى فرعون وهو موسى وهنا العهد ذكري العهد الحضوري أن تكون داخلة على شيء حاضر وهذه أكثر ما تكون في ال الواقعة بعد اسم الإشارة الواقع بالإشارة الحضور العهد الحضوري لأن الإشارة تدل على مشار إليه والمشار إليه يكون حاضرا فتقول مثلا هذا اليوم شديد الحر أي يوم؟ الحاضر, الحاضر. اليوم هذا اليوم الحاضر وك وكقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم اليوم يعني اليوم الحاضر نعم طيب ال هناك الثانيهم قسيمة للعهدي وهي ال الجنسية ال الجنسية ال الجنسية تكون لبيان الحقيقة لبيان الحقيقة ولبيان استغراق الحقيقة فإذا قلت الرجال أكمل من النساء هذه لبيان الحقيقة الجنس جنس الرجال أفضل من جنس الرجال من جنس النساء ولا يعني أن كل واحد من الرجال أف أكمل من كل امرأة من النساء ففي النساء من هو من هي خير من كثير من الرجال واضح طيب وتكون للعموم مثل قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر يعني كل إنسان إن كل إنسان لفي خسر وهذه علامتها أن يحل محلها كل بتشديد الله هنا وجاء وشهدوا أن الرسول حق أي حق ثابت صادق فيما أخبر به عادل فيما حكم به صلى الله عليه وسلم وجاءهم البينات جاءهم البينات يعني الآيات والبينات التي تبين صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والبينات مؤنث لكن ولم يؤنث فعله لوجهين الوجه الأول أن تأنيثه غير حقيقي والوجه الثاني أنه فصل بينهم وبين الفعل وقد جاءت ثقران مؤنثة جاءتهم البينات لأنه يجوز هذا وهذا من بعد ما جاءهم نعم وشاهد وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين الجملة السنافية وهي كالتعليم لما قبلها من حيث المعنى كأنه يقول إنما لا يتيهم الله لأنهم ظلم والله لا يتي القوم الظالمين الظالمين الذين ظلموا أنفسهم ظلموا أنفسهم حيث بان لهم الحق واتضحت وجههم ومع ذلك كفروا ثم قال عز, عز وجل أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الآية الأولى ما لم نعربها قول كيف يهد الله قامهم كفروا بعد إيمانهم وشاهدوا قولوا وشاهدوا معطوف على كفروا ولكن يحتمل معنى آخر وهو أن تكون للحال يعني وقد شاهدوا أن الرسول حق كفروا بعد إيمانهم وقد شاهدوا أن الرسول حق لأن عطفها على كفروا كفروا بعد إيمانهم وشاهدوا الكفر لو كان في شهادة لا،, لا تنفع الشهادة فيه طيب ثم قال أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك أي المشار إليهم وهم الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول الحق وجاءهم البينات وآتى بصيغة الإشارة على وجه البعد على وجه البعد إشارة إلى انحطاط مرتبتهم لأن الإشارة إلى القريب بصيغة البعد قد تكون إشارة إلى علو المرتبة وقد تكون إشارة إلى انحطاط المرتبة وهنا إشارة إلى انحطاط مرتبتهم فهم لانحطاط مرتبتهم بعيدون يشار إليهم إشارة البعد جزاؤهم أي مكافأتهم على عملهم أن عليهم لعنة الله عليهم هذه على تفيد أن اللعنة أتتهم على وجه الاستحقاق، ومن أمر عالي، لأنهم لعنة الله، ولعنة الله هي طرده وإبعاده عن رحمته، أي أنه سبحانه وتعالى طردهم وابعدهم عن رحمه الله، والملائكة، أي ولعنة الملا، ولعنة الملائكة، والملائكة. جمعه ملك وأصله ملك من الألوكة وهي الرسالة لكن صار فيه ألال بالقلب يعني ب بقلب القلب القلب المكان وهو قلب الحرف وذلك بأن قدمت اللام وأخرت الهمزة فصار ملك وجم ملأك ملائكة ثم سهل وقيل ملك بدل ملأك الملائكة هم جنس من المخلوقات عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نوع وجعلهم صمدا لا يأكلون ولا يشربون وإذا لم يأكلوا ولا يشربوا فإنهم لا يبولون ولا يتغ ولا يتغوطون، ولهذا وصفهم الله بأنهم مطهرون، فقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون والناس أجمعين الناس هم بنو آدم وأصلها أناس، فحذفت الهمزة تخفيفا لكثرة ال لكثرة الاستعمال، وقول الأجمعين توكيد توكيد لما قبلها مباشرة أو لما قبلها وما قبل الذي قبلها للجميع أن الملائكة أجمعين والناس أجمعين طيب ففي هذه في هاتين هاتين نعم قبلها بعدها أيضا خالدين فيها خالدين فيها نعم حال يعني خالدين في هذه اللعنة ماكثين فيها إما على سبيل الأبد وإما على سبيل المكث الطويل لأن الخلود كما قال أهل الله يستعمل في المكث الطويل ويستعمل في المكث الدائم ولكن هنا هل به المكث الطويل أو الدائم المراد به الدائم لأن هؤلاء كفر والكفر خالدون خلودا دائما في العذاب لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف التخفيف ضد التذقيل أي لا يمكن أن يهون عليهم العذاب يوما واحدا ولهذا قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم أدعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب شمنا أعوذ بالله طلبوا دعاء الملائكة لي... ليكون واسطة بينهم وبين الله ثم مع ذلك لم يقولوا أدعو ربنا قالوا أدعو ربكم من شدة خجلهم وانكسارهم أمام الله ثم قالوا يخفف عنا يوما من العذاب، ولم يطلبوا الإنقاذ من العذاب مطلقا، ولم يطلبوا أن يخفف عنهم العذاب دائما، لأنهم عرف عارفون أنهم مخطئون، بل خاطئون، فلهذا طلبوا أن يخفف عنهم العذاب يوما واحدا، ولكن لي يكون ذلك، ولهذا قال لا يخفف عنهم العذاب، العذاب يعني العقوبة. ولا هم ينظرون أي يمهلون ويؤخرون بل يبادرون بالعذاب وتأملوا بارك الله فيكم قوله تعالى في أهل النار وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابه وقال لهم خزانتها ألم ينتكن رسل منكم وقال في أهل الجنة وَسِيقَ الذين اتَّقَوا ربهم إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَى حتى إِذَا جاءوها وَفُتِحَتْ أبوابها جاءوها وفتحت إذن فصار هناك فرق بين هؤلاء وهؤلاء لأن أهل النار والعياذ بالله يبادرون بفتحها فيقابلهم العذاب أول ما يقدمون عليها وأما أهل الجنة فإنهم إذا وصلوا إلى الجنة فوقفوا على قنطرة بين الجنة وبين النار فيقتصوا لبعضهم من بعض اقتصاصا خاصا غير الاقتصاص الأول الذي يكون في عرصات القيامة من أجل أن يزال ما في قلوبهم من الغل والحقد حتى يدخل الجنة وهم على أصفى ما يكونون من الممدح إخوانا على سر متقابلين، ولهذا نقول في الواو هنا إنها عاطفة على جواب الشرط المحذوف حتى إذا جاءوها حصل كيت وكيت وفتحة بوابها وليست زائدة كما قيل به ولا واو ثمانية كما قيل به أيضا بل هي واو عاطفة على الوجه المعتاد والمعطوف عليه محذوف طيب لا لاهم ينظرون يعني لاهم يمهلون ويؤخر عنهم العذاب بل يبادرون به بل إنهم يبادرون به قبل أن تقوم الساعة كما قال الله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب بل إنهم يبادرون بالعذاب قبل أن يموتوا ولو ترأت إذا توفى الملائكة ولو ترأت إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ويوبخون قبل أن يموتوا ولو ترأت إذا في غمرات الموت والملائكة تباستعديهم أخرجوا أنفسكم اللهم عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وتعمى القولة أخرجوا أنفسكم إنهم الله لأشحاء في هذه الأنفس أشحاء لأن النفس إذا بشرت بالعذاب نكست وشمأزت ورجعت في الجسد فيقون أخرجوا أنفسكم أعطونا إياها إلى أي شيء إلى العذاب اليوم تجزون عذاب فما بالكم الياد بله بهذه البشارة السيئة القبيحة في حال خروجه من الدنيا ومفارقة الأهل والأموال والأوطان إنها لساعة حرجة نعوذ بالله ونسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة حال حرجة فهم لا يمهلون ولا ينظرون في العداء من حين أن يأتيهم الأجل إلى أبد الآبدين والعياذ بالله نسأل الله لنا ولكم العافية يقول إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم اللهم لك الحمد رحمة الله سببت غضبا هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وقامت عليهم الحج من كل وجه إذا تابوا إلى الله تاب الله عليهم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصبحوا تابوا أي رجعوا إلى الله فالتوبة الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته ومن الهرب عنه إلى اللجوء إلى بابه وللتوبة خمسة شروط أقرأها عليكم وأطالبكم بها الشرط الأول الإخلاص لله شرط الأول الإخلاص لله بأن يقصد الإنسان بتوبته وجه الله وأن يتوب عليه ويتجاوز عنه لا أن يقصد بتوبته مراءة الخلق أو شيئا من أمور الدنيا لأن التائب قد يريد مراءة الخلق ليعلم الناس أنه, أنه تاب ورجع فيمدحه على ذلك هذا لا تنفع التوبة ولا تقبل منه أو يقصر بتوبته شيئا من أمور الدنيا يسمع أن الله يقول ومن يتق الله يجعله من يسرى وهو يريد زوجة كلا علي أتق الله حتى ييسر الله لي زوجة هذه التقوى أو أو هذه التوبة ضعيفة جدا ولهذا قال الشيخ السامي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا فهذه إرادة نازلة لكنها ليست بالأول ليست كالأول الأول يريد أن يتقرب إلى الناس بما يتقرب به إلى الله وهذا شيء عظيم أن يجعل مال الله للخلق أما هذا لا ما أراد هذا الشيء أراد أن يتقرب إلى الله من أجل أن يسر له شيء من أمور الدنيا والآخرة هو في قفلة عنها إذن هذا الذي أراد بالتوبة أحد, أحد الأمرين توبته مردودة عليه بالنسبة للأول الذي أراد الريع وضعيفة جدا بالنسبة للثاني الإخلاص لله الثاني من شروط التوبة الندم على ما فعل من الذنب والندم أشكل على بعض الناس قال كيف يندم الواحد بسه لا يقدر يندم نفسه ولكنه في الحقيقة لا أشكل فيه لا أشكل فيه إطلاقا لأن معنى الندم أن يشعر الإنسان بالحسرة على ما فعل لا أن يكون ما فعل إلا أن يكون الفعل وعدمه عنده سواء يعني هو يشعر بأنه الآن تحسف كما يقول العامة تحسر كيف يفرض من هذا هذا الشيء طيب الثالث أن يقلع عن المعصية أن يقلع عن المعصية في الحال فإن كانت لله، فإما أن تكون ترك واجب أو فعل محرم، فإن كان فعل محرم أقل عنه فارقة، حتى لو كانت شربة الخمر في فمه وجب عليه، آه؟ أيم أيم أيموجهة، وإن كان المخلوق فلا بد أن يعطيه حقه أو يتحلل له منه إن كان ماليا أو بدنيا أو عرضا عالما به صاحبه بدنيا مثل الضرب ماليا مثل أخذ المال أو جحت مال يجب عليه لشخص أرضيا مثل الغيبة هذه إن كان الذي جني عليه قد علم بالغيبة فلا بد من استحلاله وإن لم يعلم فلا حاجة إلى إخباره ثم استحلاله لأنه ربما إذا علم لا يحل ولكن بدل أن دنس سمعته في المجلس في مجلس من المجالس يمدحه بما فيه في نفس ذلك المجلس لأن الحسنات يذهبنا السيئات طيب هذه إذا كان حقا للمخلوق فلا بد من استحلاله إن كان دما إن كان بدنيا أو ماليا أو عرضي عرضي عرضيا علم به إذا كان الله قلنا إن كان فعل محرم فلا بد أن يقلع عنه فورا وإن كان ترك واجب وجب عليه أن يتلافاه إن كان يمكن تلافيه وإن كان لا يمكن سقط طيب ما تقولنا في رجل غصب أرضا وجعل فيها زرعا وفي أثناء وجوده فيها تاب إلى الله فماذا أصله هو سيردها لكن الآن هو مستويل عليها الآن مشي من من من أثنائها إلى طرفها مشي في معصية وبقاؤه إن بقي فهو في معصية فماذا يخرج يخرج قال العلماء إن خروجه هذا ليس بمعصية لأنه خروج للتخلص من المعصية والتخلص من الشيء لا يعطى حكم الشيء ولهذا لو أن المحرم تلطخ بطيب وأراد أن يغسله لا بد أن يباشره مباشرة للطيب عند غسله جائزة يعني جائزة ولا حرام جائزة لأنه يريد أن يتخلص منه طيب كذلك للسنجة للسنجة الإنسان إذا أراد أن يستنجي يباشر النجاسة بيده وهذه المباشرة مباشرة النجاسة باليد جائزة لأنها من أجل التخلص من هذه النجاسة وإزالتها فكذلك هذا الذي تاب من أرض مغصوبة وكانت في وسط الأرض ومشى نقول هذا المشي طاعة لأنك إنما مشيت من أجل التخلص طيب كم هذه من شرط ثلاثة الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود أن يعزم على أن لا يعود فإن تاب وهو لم يعزم على عدم العود فإن توبته لا تصح ك من عادته أن يسهر في شرب الخمر. في البارات فلات الخمر والعيد بالله. وفي ليلة من الليالي صارت السماء منطراً وجاء إلى البارة وإذا هي مغلقة فقالت: لكن من نيته أنه إذا كانت الغابلة صحوا وفتحة البارات فسيحضر ويشرب الخمر ما تقولون في هذا هذا ليس بتائب هذا أقرب ما له أن, أن تكون توبته سخرية كرجل أراد أن يتوب من الغيبة وهو إذا مع مع أصحابه الذين ياتون بعباد الله ويجعلونهم بينهم ويسلطون عليهم سكاكين كالة يقط يمزقون بها لحومهم فقال أحدهم أستغفر الله وأتوب إليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين يا فلان تقول بفلان نعم يبيسب هل هذا ص هل توبة صحيحة؟ لا، لأنه ما أقلا ولو أقلا في حال قوله صل الله واتبليه فهو ما عزم على أن لا يعود بدليل أنه من حين ما قال هذا كلام قال اللهات فلان ماذا تقولون فيه؟ نقول هذا الرجل ما تاب ما تاب توبة الحقيقة حقيقة. طيب نحن نقول العزم على أن لا يعود أو الشرط أن لا يعود العزم على أن لا يعود